Ooh. Mm -hmm. لا اخشى عليكم فقرا ابدا من بعدي لكني اخشى عليكم من تيه الدنيا من لزم صلاه فلن يشعر حقا بذي بنساء الأمة أوصيكم دوما خيرا بعد اندعلنا على منبر الدين الصحابة قبل موتوا ألهم عن أبو بكر فكر في الكلام أعرف إن ده آخر لؤاد لأنه كان خل النبي فيه من النبي وأوام بكا بعد الكلام ده بيته فاطمة تكلم فيقول لها مني حبيبتي الرب ويقول كلام مفهودنها تبكي عليه من البعد فيقول لها بني حبيبتي الرب ويقول كلام مفهودنها تضحك قوي من البعد التنين في أو والاسراب يموت والثانيه طم من قلبها رحت بي لحد بعدي كمان يموت طلبني كل الناس تغيب الا حبي ما الدماء في الناقة بعد ما شاور للسماء طمّن طم حبيبته إلاها عند الرفيق الأعلى بك الصحابة على صوت أبو بكر صحبه قال لهم. من كان بيوب وصاحبي مات والله حي لا يموت يا رب صل على النبي وسلم عليه خلي دعائي ولهفتي ليه يوصل نفسي اقول له بحبه فعلًا لك ليه وازاي دموعي تنكاب وصرت من